شهدنا الكرام بينما كنتم السلام عليكم لقاءات جديدة أعلها تقرب بين حركتي فتح وحماس. اعلان حركة المقاومة الاسلامية الافراج عن مئة معتقل هذه اخر اخبار الساحة الفلسطينية التي ما تزال حتى الان تشهد تداعيات مؤتمر فتح السادس فمنع كسات هذا المؤتمر على مستقبل الحوار الفلسطيني الفلسطيني وما اهمية هذه اللقاءات الجديدة التي تتم برعاية مصرية وبطبيعة الحال سنتوقف عند الوضع الامني في غزة فيما بعد الأحداث الأخيرة التي حركها ما يسمى بجند أنصار الله هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا الدكتور صلاح البردويل وهو المتحدث باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني ضيفنا من مواليد عام 1959 وتعود وصوله إلى قرية الجورة بعسقلان حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الفلسطيني قيادي بحركة حماس في غزة ويعمل أستاذا للأدب الفلسطيني في الجامعة الإسلامية بغزة شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الرسالة سابقا وهو عضو في اتحاد الكتاب الفلسطينيين بغزة ويمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا ومع ضيفنا عبر رقم الهاتف الذي سيظهر على الشاشة أو عبر رسائل النصية القصيرة SMS في البداية أرحب بك دكتور صلاح ودعني أستهل معك هذا الحوار باللقاءات التي يجريها الوفد المصري مع قيادات فتح وحماس هل تعتقد أن هذه اللقاءات مجديّة في ضوء التطورات التي نشادها بين الحركتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني اللقاءات التي حدثت اليوم وخاصة في الضفة الغربية مع قيادة حماس. جاءت على خلفية اللقاء مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس لكن حظ حركة حماس كان حظاً صغيراً في اللقاء كان لقاءاً واحداً بينما كانت هناك لقاءات بتعددة مع حركة فتح في الضفة الغربية على أي حال نقاش دار حول إمكانية نجاح الحوار وإحداث اتفاقية يوم 25 ثمانية وأعرب الإخوة في حماس عن رغبتهم في ذلك وعن رغبتهم في أن يسبق كل ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين الإخوة المصريون أكدوا أنه تجري يعني مع الرئيس أبو مازن تجري محاولات من أجل إنهاء هذا الملف ونحن ننتظر لكن على أرض الواقع لا توجد أي نتائج ملموسة لمثل هذه العملية قلت أن حماس لم يكن لها نصيب الأوفر من هذه اللقاءات، لكن غدا سيلتقي الوفد بقيادات حماس في سوريا. ما الذي تتوقعه من هذا الاجتماع؟ يعني نحن نتوقع أن يكو أن يتمحور اللقاء حول عملية استكشاف إمكانية نجاح الحوار في يوم 25 ثمانية، وهل حماس جاهزة لتوقيع اتفاق؟ وسينقل الإخوة في مصر إلى قيادة حماس الأجواء في رام الله وأجواء القيادة الجديدة وتوجهات قيادة حركة فتح ومن ثم يتم العودة إلى متى متفاق عليه سابقا وهل يمكن تكريس هذا الأمر وهل حركة فتح توافق على ما تم التوافق عليه كل ذلك عملية استقصافية. نأمل أن يكون هناك نوع من التوضيح للقيادة المصرية وأن تبدأ عملية حوار جادة أو أن يكون هناك اتفاق وشيك عزام الأحمد القيادي في فتح تحدث وأشار إلى أن الوفد المصري قدم مقترحات جديدة في هذه اللقاءات هل لديكم معلومات عن المقترحات التي يقدمها الوسيط المصري؟ لا الوسيط المصري لم يقدم لحماس في الضفة الغربية أي مقترحات وإنما تمحور الحديث حول مدى إمكانية نجاح الحوار في الجولة القادمة ويعني ما هي آفاق الإفراج عن المعتقلين السياسيين وآمال الوفد المصري من أن يتم الإفراج عن عدد من هؤلاء المعتقلين لكن لم تقدم مقترحات جديدة أو مبلورة للإخوة في حماس في الضفة الغربية وما الذي يمكن أن تقدمه حماس ربما من تنازلات لأننا تابعنا في الجولات السابقة كل طرف كان متمسك بموقفه لنجاح أي مفاوضات يجب على كل طرف أن يقدم تنازلات هل حماس مستعد لتقديم مثل هذه التنازلات أو تنازلات معينة أولا في كل الحوارات التي جرت سابقا الذي كان يقدم تنازلات هي حماس حركة فتح كانت تعود وت... مرة أخرى عن ما تم التوافق عليه بدليل مثلا أن مصر وضعت قاسما مشتركا أو حلا وصفا ما بين الطرفين بإنشاء قوة قوة أمنية مشتركة في غزة قوامها 3000 عنصر من حركة فتح تدخل إلى الشرطة الفلسطينية ووافقت حماس تنازلت وافقت لكن حركة فتح عادت وأكدت على أن هذا لا يجدي هناك اللجنة المشتركة البديلة عن حكومة الوفاق وبديلة عن برنامج الاعتراف بإسرائيل مرة أخرى عادت فتح قالت نريد حكومة تعترف وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير يعني عادت عما تم التوافق عليه لكن المؤتمر الأخير دكتور صلاح عندنا. دكتور صلاح المؤتمر الأخير لفتح جددت تأكيد فتح فتح بخيار المقاومة ألا يعتبر ذلك ربما نقطة تتفق عليها حماس وفتح في نفس الوقت من حيث الشكل الامر جيد ان, حما أن حركة فتح تعود وتتبنى برنامج المقاومة وهو برنامجها الاصيل لكن على ارض الواقع حركة فتحية التي تقود عملية ضرب المقاومة بمنهجية وثابتة في الضفة الغربية بدليل ان يعني عدد كبير مئات من العناصر التي تشتبه في انتمائها وقربها من المقاومة تعتقل في الضفة الغربية إذن القضية في السلوك وليس فيما يخرج عن حركة فتح من برامج لفظية طيب دكتور صلاح من بين الخلافات بين فتح وحماس قضية الانتخابات التشريعية ورئاسية المقررة في يناير المقبل ما تزال حماس متمسكة بموقفها الرافض مع أن هناك مصادر تتحدث عن أن القاهرة تسعى بطلب من عباس لإقناعكم هل هذا صحيح وماذا عن موقفكم من هذه الانتخابات الانتخابات نحن وافقنا على الانتخابات وقلنا إنه لا بد من أن تجري هذه الانتخابات في أجواء تصالحية وأن نتفق على قانون الانتخابات وأن نتفق على اللجنة المركزية المشتركة للانتخابات وأن نتفق على ضمانات لنزاهة هذه الانتخابات دون تدخلات إسرائيلية أو خارجية وأن تتم هذه كلها ضمن رزمة يعني مصالحة كاملة نتفق فيها على كل القضايا ان يكون الموضوع موضوع انتخابات بما بغض النظر عن باقي القضايا المختلفة الامن ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة وغيرها لابد بد ان تكون القضايا رزمة واحدة ونحن عند هذا الموقف وهذا تم التوافق عليه من حيث المبدأ ما الذي جد حتى يبدأ الرئيس ابو مازن في الحديث عن انتخابات منعزلة تماما عن التوافق هل يمكن أن تجري انتخابات في أجواء حرب تقوم ما بين حركتي فتح وحماس وهذه الحرب تترجم على شكل اعتقالات سياسية وهجمة إعلامية سيئة يمارسها قادة حركة فتح أمر, أمر لا يمكن أن يتم إلا في أجواء فصالحية وأجواء وأرضية صالحة سنتوقف عند هذه النقطة عند الأجواء التصالحية لنكمل الحوار لكن دعني قبل ذلك أتلقى اتصالات المشاهدين معنا حيدر مورين من السودان السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام التحية للضيف الكريم تفضل من المفارغات العجيبة أن يصف محمود عباس تصفد الحكومة الشرعية في غزة لجماعة أنصار جندلات تكفيرية باللا إنسانية والحمامية والمقاومون عذبون بأيدي جلاو الزبي حتى الموت في سجون السلطة سؤالي الأول للضيف ماذا عن الانتقامات التي توعدت بها فلول أنصار جند الله حماس وماذا لو تسترت سلطة عباس لاختيار رموز حماس تحت عباد جند الله سؤال الثاني حكومة عباس تصف مقاومة حماس بالعباسية وأنتم تصفون مفاوضتها مع إسرائيل بالعباسية ونحن نقول لكم مفاوضات صحيحة وحماس أيضا عباسية لأنكم على النقيض. النقيب ألا ترى ذلك وشكرا شكراً جزيلا لك حيدر مورين حدثنا من السودان أحمد تراوي من الجزائر تفضل السلام عليكم وتحية لقناة الجزيرة الموقرة وتحية إليك أختي وسيلة وتحية إلى, إلى ضيفك الكريم تفضل. والله أختي وسيلة أسأل الضيف الكريم سؤالين مهمين أولا هل الهدنة ما حركة فتح هدنة مؤقتة أم هدنة طويلة الأمد السؤال الثاني أختي وسيلة ألا يرى معي الدكتور بأن حركة فتح وحركة حماس مختلفان ايديولوجيا سواء في الحضارة الإسلامية أو في النظام الإلمان وما دامت حركة, حركة حماس تنهج نهج المقاومة والحفاظ على التراث الإسلامي فإن حركة فتح لا يعجبها ذلك السؤال الثانسة في وسيلة هل يرى معي الدكتور بان حركه هي صديقه لاسرائيل وصديقه للدول الغربيه وبالتالي من المستحيل اخت وسيله ان تكون هناك هدنه طويله الامد ما دامت حركه فدحيه صديقه للغرب وصديقه لاسرائيل الا اذا اتفقوا على الايديولوجيا المعينه وعلى النظام المعلم وعلى الإدولوجية الثابتة حتى يخرج الشعب السلطان في من هذه الأزمات المختلفة شكرا لك شكرا جزيلا لك أحمد تراوي حدثنا من الجزائر جلال العكوي من بريطانيا تفضل جلال العكاري جلال العكاري تفضل كل عام أنت بخير بمناسبة رمضان وأنت بخير للشعب الفلسطيني للمقاومة في حماس للجرحة للشهداء للست ملايين لاجا فلسطيني المساجين الذين في سلطة بيتهم في الضفة الغربية وإلى زعوم الشرعية الوزراء في الحكومة في الاحتلال الصهيوني هذا أولا ثانيا يا سيدة العزيزة قبل أن الدكتور البردوي لأطلب منك طلب بسيط جدا لم تري مانع هل تستطيع قناة الززيرة مباشرة تلقى أننا كل يوم صلاة الترويح من القدس وأنتم الذين وتوتم مال وعلم في قطر هذا أول السؤال الأول السؤال الثاني هل تستيطون قناة الجزيرة مباشرة لنا كل يوم جمع الصلاة الصلاة القدس من الأقصى وأنتم الذين تويتوا ما شاء الله برمجة عالمية كبيرة جدا. السؤال أحتل... الثالث بخصوص الحلقة تفضل. النقطة أجلال... الأولى للإدارة. نعم. نعم طيب شكرا لك أما النقطة الأخيرة للدكتور سلَاح البردوي الذي يحيي من قلب لندن وعلمه أن لندن لم تعد وعد بلفور. بل لندن بكت غزة فمسحت دموعها لندن فشكر الشعب البريطاني الذي خرج أثناء حرب الفرقان وناس أما الثلاثة أسئلة السؤال الأول البارحة كنت تستمع إلى أحد القنوات الروسية تقول أن حماس مع السلام فأرجو من قناة من حركة حماس أن توقع أن توضح هل أنه ستذهب إلى المؤتمر الذي سيعقد في موسكو أم لا هذا أولا ثانيا البارحة خرج علينا الإعلامة لأمريكا أن أمريكا قدمت للسلطة الفتحوي إلى عباس وديت وفياض منته شرعيته 161 مليون دولار كيف تستطيعون أن تقاذون الولايات المتحدة التي تقتل الشعب الفلسطيني وهي التي تندد بالإرهاب وهي أم الإرهاب أنا أقصد السياسة الأمريكية وليس الشعب الأمريكي الذي نحبه والذي يناصر فلسطين السؤال الثالث والأخير لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل في فتح لأن فتح صارت عميلة صهيونية والسلام عليكم وبركاته وعليكم السلام جلال عكاري من لندن عبا سالم معنا لبحيصي من فلسطين تفضل سالم تفضل سالم سالم هل تسمعني يبدو اننا فقدنا الاتصال معنا عبادي نجدي من السعوديه تفضل عبادي مساء الخير سيدتي وتحية لبيتك الكريم وسأختصر به هما نقطتان لعله ينتبه إليهما الأولى أنا كشاب في العقد الثاني في نهاية العقد الثاني من عمري أستغرب يعني ما المشكلة بالضبط التي تمنع منظمة حماس وحركة فتح من التصالح يعني ما المشكلة عندي تشويش أصابني في العقل خاصة أن دولة إسرائيل أعطتهم دولة بحضو 67 مع تعديل التفتيب في نهاية الانتفاق لضرورة أمنية. النقطة الثانية والمهمة التي تهمني أنا كمسيحي شعودي وتهم شريحة كبيرة. عندما شاهدنا الانتخابات في الأخيرة في حركة فاتحة. الحقيقة مأنا جدا لأوضاع المسيحيين في أبطفة الغربية. ونحن مطمئنون جدا. ولكن خلال السنتين الماضية في عن أسف شديد بعد استيلاء منظمة حماس على الحكم هناك. وقتل بعض خدام الرط. تم الاعتداء على كنيسة. أيضا تم مصادرة كثير من النسخ من الإنجيل الشريف قولا يضم المسيحية السعودية عن أوضاع مسيحي غزة وأخيرا الإدارة الأمريكية في السلام دورها لا يشكله غبار وهو دور يعني ريادي وقد مارست كثير من الضغوط في سبيل هذا السلام فقط ردا على الأخ من لندن شكرا شكرا جزيلا لك أعبادي حد من السعودية معنا محمد رفاعي من ليبيا تفضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام. من حي أختك الكريمة ومن حي ضيفك الكريم. شكرا لك. من حي شعبنا الفلسطيني العظيم وتحية إجلال وقباز المقاومة الشريفة وأهلنا في غزة العزة سليم قرادة العرب. أفتخر ب... أقول أفتخر بثقلكم وأعزتكم أنتم مرفئين هناد أنتم أخوان الأنبياء أما أصحاب القصور من العرب فما أخوان الشيطان سؤالي بعد ما عصت المؤتمر حركة فتح مؤتمر الاستسلام اللي تحت حرم المحتل. وتنصيب الخونة والأملاة وتحويل حركة فتح من ثورة حتى النصر إلى جندر مع الحماية الإسرائيلية من المقام الشريفة. لماذا تقوى حركة وطنية تحرورية ثورية يشرك فيها كل الشرفاء وواثقين في الشعب الفلسطيني وعلى أساسه المنظر الكبير فلوق الدبي وأخواني ولاخ أحمد جبرية والقيادة العامة والشعبية وكل الفصائل الشريفة. السؤال الثاني سمعنا أنكم بصدد تكوين إمارة إسلامية في غزة. نحن معكم كمقومين حتى التحريض بعد ذلك فيه كلاباقا أما تكون في الله سلطة وصلاة قد وقعتم من وقع فيه العباش ودحلال العباش وشكرا شكرا جزيلا لك محمد الرفاعي حدثنا من ليبيا وأعود الآن إلى ضيفنا دكتور صلاح البردوي للرد والتعليق على ما جاء في اتصالات المشاهدين تفضل دكتور صلاح بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا فيما يتعلق ببعض القضايا التي دارت حولها الأسئلة القضية الأولى تتعلق بقضية العلاقة بين فتح وحماس وإمكانية التوافق نحن نؤكد على أن حركة فتح وحركة حماس انطلقتها من أجل تحرير الوطن حركة فتح سمت نفسها حركة تحرير الوطن الفلسطيني وبالتالي هي حركة مقاومة من الأساس وحركة حماس سمت نفسها حركة المقاومة الإسلامية حماس وهي يعني فعلت المقاومة في فلسطين منذ الانتفاضة الأولى حتى الآن وهي تدفع ثمنا باهظا الاختلاف حدث عندما تخلت حركة فتح عن برنامجها برنامج المقاومة ليصبح شعارا فارغا من مضمونه وتستعيد عنه بمفاوضات مع إسرائيل وتعتبر أن السلوك الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الأهداف هو الحوار مع الإسرائيليين وهنا بدأت تمارس عملية قمع للمقاومة سواء في غزة عام 96 أو في الضفة الغربية الآن ولذلك كل ما نريد فقط هو أن نتفق على برنامج يستعيد حركة فتح برنامجها وقد قمنا بالتوافق معهم في وثيقة الوفاق الوطني وأمام كل فصائل الشعب الفلسطيني على برنامج مشترك تكون للمقاومة مكانتها وأعطينهم مدى أيضا للعمل السياسي حتى لا نحتكر العمل لتحرير فلسطين في يعني جهد واحد مقاومة أو لكن للأسف الشديد رفضت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الوثيقة فرفض عباس هذه الوثيقة وما زلنا نعاني من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون في شؤون حركة فتح الداخلية هذا جوهر خلافنا مع حركة فتح إذا رفعت أمريكا يدها عن حركة فتح وإسرائيل أيضا رفعت يدها وتعاونها الأمن مع حركة فتح ضد حماس فالامور ستحل بإذن الله سبحانه وتعالى القضية الثانية التي طرحت في هذا اللقاء لمرتين هي قضية ما حدث في غزة وقضية إمارة إسلامية او غير ذلك احبذ دكتور غزة. صلاح احبذ دكتور صلاح ان نتطرق الى هذه النقطه لكن في المحور الثاني الان نركز على العلاقه بين فتح وحماس اشرت الى الموقف الامريكي وكان هناك عبادي من سعوديه تساءل عن ال ال ال هذا الموقف الأمريكي الا تعتقد انه بوصول الاداره الجديده قد يتغير الوضع نوعا ما ام انتم يعني ليس لديكم أي ليس لديكم اي تفاؤل تجاه هذه الاداره الجديده يعني نحن لا نعبر عن تفاؤل أو تشاؤم نحن بوصلتنا حقوقنا الوطنية هناك يعني حد أدنى من الحقوق الوطنية التي يتفق عليها كل الفلسطينيين دولة على حدود سبعة وستين عودة اللاجئين القدس عاصمة لهذه الدولة كاملة السيادة هذا تم التوافق عليه بين جميع الفصائل كحد أدنى من حقوق الشعب الفلسطيني ولا تستطيع أي دولة في الوجود ولا يوجد أي قانون يجبرنا على الاعتراف بإسرائيل لأنه لا يوجد قانون دولي يجبر دولة على الاعتراف بدولة أخرى هذا البرنامج الذي تم التوافق عليه وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الجديدة أو غيرها إذا اقتربت من هذا البرنامج نحن سنكون سعداء إذا ابتعدت عنه فإن المشكلة ستظل عند الولايات المتحدة الأمريكية التي تتنكر حتى للقوانين الدولية وتتنكر حتى لقرارات مجلس الأمن التي يتشبثون بها هذه هي القضيه نحن لا نعبر عن تفاؤل عاطفي او تشاؤم عاطفي لكن دكتور صلاح دكتور صلاح بعد الخطاب الذي القاه اوباما في القاهره وتحدث بنبره مختلفه عن سابقه الكثير من المحللين وحتى يعني من مختلف الدول العربيه تحدثوا وقالوا ان المشكله الان هي في بين الفلسطينيين وليس لدى الولايات المتحده هم الذين عليهم ان يعني يحلوا كل مشاكلهم وليس على الولايات المتحدة بالنهاية هذه مشكلة وقضية فلسطينية سيدتي إذا كان الأمر كذلك لترفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها وترفع الفيتو التي تضعه على الحوار الوطني الفلسطيني لنرى هل ستجد صفا موحدا أم لا إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو عن الحوار الوطني الفلسطيني وأصبح الحوار أجندة فلسطينية خالصة فأعتقد أننا سنتفق في أيام، وبالتالي عند ذلك سنرى ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على أن المشكلة ليست من خلال الخلاف بين فتح وحماس، المشكلة قائمة قبل ذلك لأن الوسيط الأمريكي حتى في مفاوضات سلام محرقة فتح. التي كانت تحتكر الساحل الفلسطيني لم يكن عادلا ولم يعطي الفلسطينيين ما تم التوافق على لكن الان دكتور صلاح الان الوسيط المباشر هو الوسيط المصري انتم كحركة حماس تؤكدون ان هذا الوسيط نزيه وعادل الوسيط المصري هو يمارس كل ما لديه من قوة من, أن من اجل ان يوجد قاسما مشتركا ليس شرطا ان يفرض علينا او يفرض على حركة فتح اي شيء وحتى هذه اللحظة لم يمارس ضغطا لا علينا ولا على حركة فتح هناك محدد أساسي هو الذي يجعلنا نوافق أو لا نوافق المحدد هو ثوابت وطنية فلسطينية المحدد هو عدم الاعتراب بشرعية الاحتلال الإسرائيلي إذا تم التوافق على هذين الأمرين نعتقد أننا سنستجيب لأي جهد من أي جهة يعني وخاصة الوسيط المصر طيب محمد الرفاعي من ليبيا كان قد تساءل لماذا لا نشهد حركة وطنية تحرورية تضم كل الشرفاء وتحدث عن فاروق القدومي وشخصيات أخرى وفصائل فلسطينية أخرى لكن إجابة الدكتور صلاح البردويل بعد فاصل قصير ابقوا معنا شاهدين الكرام أهلا بكم من جديد وبضيفنا لحلقة اليوم الدكتور صلاح البردويل وهو القيادي في حركة حماس دكتور صلاح قبل الفاصل كنت قد سألتك وهو سؤال لمحمد رفاعي من ليبيا لماذا لا نشهد حركة وطنية تحررية تضم شخصيات فلسطينية من مختلف الأطياء ومن مختلف الفصائل الفلسطينية يعني نحن كنا نتمنى أنه من خلال الحوار مع حركة فتح ومع الفصائل الفلسطينية أن نفعل موضوع منظمة التحرير وأن نعيد فياغتها باعتبارها إطارا قائما يعني دون الحاجة إلى إيجاد إطار قيادي فلسطيني جديد قيادة منظمة التحرير الجديدة كفيلة بأن توحد كل الجهود السياسية وجهود المقاومة الفلسطينية لكن للأسف الشديد ما تزال يعني السلطة الفلسطينية تهيمن على المنظمة وما تزال منظمة ضعيفة وإرادة الشراكة السياسية لدى حركة فتح ضعيفة وهناك تدخلات تضغط على حركة فتح حتى لا تعيد سياقة المنظمة وبالتالي الآن يتم الدعوة إلى يعني مؤتمر وطني جديد دون الحاجة إلى انتخابات للمنظمة أعتقد أن هذا يؤخر وجود إطار قيادي فلسطيني أما أن نقيم إطار جديد فهذه عملية معقدة في ظل الواقع الفلسطيني الموجود لان سيحدث استفاف اطار جديد مع المقاومة واطار مع حركة فتح وبالتالي نكرس بالقسام نحن نريد حل هذه القضية جذريا باعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية صياغة ديمقراطية نزيهة قادرة على جمع شتات الشعب الفلسطيني المقاومة والعمل السياسي وهذا ما اتفقنا عليه في القارة ونأمل أن الحوار والضغط المصري والضغط العربي يؤدي إلى ذلك من بين ما تضمنه أيضا الحوار ومطالبكم قضية المعتقلين اليوم كان هناك إعلان عن قراركم الإفراج 100 معتقل من السجون في غزة هل هذا الإفراج سيتم في إطار صفقة معينة أم هو فقط كبادرة حسنية؟ لا هو عبارة عن بادرة حسنية يعني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك لنستحث الإخوة في حركة فتح أن يقوموا بالإفراج عن معتقلي حركة حماس وأن أبناء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. وايضا يعني كبادرة حسنية وبادرة انسانية للشعب الفلسطيني والابناء حركة فتح في قطاع غزة لكن لا تعتقد ان بادرة حسنية هذه جاءت ربما متأخرة نوعا ما خاصة وان حماس كانت قد منعت كوادر فتح من السفر الى رمالة للمشاركة في المؤتمر وهو ما اثار حفيظة حركة فتح لا هي هذه ليست البادره الاولى قبل ذلك يعني تم اطلاق عدد كبير من المعتقلين وبالفعل يعني كانت هذه المبادرة لم تجد ايضا من حركه فتح اي رد بمنا... ب... ب... فيما يتعلق بمؤتمر فتح حركه حماس لم تمنع تصويت أبناء حركة فتح وتم تصويت أبناء حركة فتح من قطاع غزة وشافع لكن التصفية كان عن بعد كان لأن كان قيادة فتح كانت مجبرة لا مخيرة لأن لأنكم أنتم الذين رفضتم سفرهم المهم أن حركة حماس لم تمنع في تصويتهم عن بعد ربما لم تستطع في ذلك المهم لا, لا لا تستطيع تستطيع كان ممكن أن تعتقلهم طيب معنا الان المزيد من الاتصالات محمود الفر من فلسطين اهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام كيف كيف الحال يا اخ صلاح بالنسبه تفضل للحوار. محمود. بالنسبة للحوار نحن نلعب في الوقت الضائع لا في طرف يحاورنا ولا الوسيط, الوسيط في الحوار على ثقه فالرجاء يعني أن تلجؤ إلى أخذ المبادرة وتوحيد الصف الفلسطيني مع جميع المنظمات لأن إذا لم نقم بهذه المبادرة الشجاعة فلن نصل إلى نتيجة حركة فتح ليست هي القيادة في حركة فتح ليست هي فتح وأنا أدرك ذلك من سنة 1958 وخمسين. كانت فتح غير حينما كان قادة فتح وقامت على أكتافنا من غزة وأن تعرف ذلك شكرا. آت دقيق. نشكرك. نشكرك على سؤالك ومعنا الآن حامل اللواء الشريف من تونس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستذة وسيلة. وعليكم السلام وعلى ضيفكم الكريم الدكتور صلاح البرجوايل أنا من أب تونس وأم فلسطينية. إن هذا الاحتلال الصهيوني قد شتتنا وفققنا، لم يعد الأخ يرى أخاه. فربما أنت فيصل صلاح تكون ابن خالتي المرحومة سعاد النتشة من مدينة الخليل. حيث تزوجت في المجدل من عائلة البردويل. ثم نزحوا إلى غزة. دار أبو جواد البردويل. نتمنى أن يكون صميت. لديك سؤال مباشر لضيفنا. آه طيب الموضوع آه يعني المشاريع. جميع المشاريع صارت عفنة وكل الحلول طواها الزمن الحل الأوحد للقضية السلسطينية هو تفكيك هذا الكيان الصهيوني الدخيل ورحيل الصهاينة إلى البلدان الذي الذي التي قدموا منها هذا الكيان الصهيوني غير قانوني فهو فاقد لأهم ركنين من أركان الدولة وهما الأرض وهي ليست له والشعب والصهاينة ربارة عن مهاجم شكرا جزيلا لك حامل شريف من تونس رحو عبد الرحمن معنا من المغرب تفضل رحوه مساء الخير كرئيس الكريم الكريمه من مساء الخير مرحبا بالضيف الكريم اي سؤال يا الكريم يعني اول سؤال يعني اذا كانت مصر يعني كان نظام نظام مصري هي الوكيل على المصالح والعلاقات الاسرائيليه الامريكيه في المنطقه وبالتالي كل اتفاق بين حماس وفتح يجب ان يكون داخل الشبكات هذه المصالح والعلاقات الا ترون ان هذا لن يخدم القضيه الفلسطيني ابدا بدليل فشل مصر او افشالها لاي تسويه بين فتح وحماس خارج هذه الشبكة تانيا ملاحظ وهذا ملاحظ جنيا أن هناك رغبة متذابة لذين فتح وحماس في محاولة كل طرف إقصاء الآخر وتبنيه القضي الفلسطيني الوحلي. لأسباب يخترطوا فيها يعني ما هو شخصاني بالسياة بالإيديولوجي ألا يكون لهذه الرغبة أترسيل به على مجال تعبليا العزبية وحرية تعبير إذا ما تم اعتبار فتح وحماس أو هما معاني لأومحقة ذكية أو قبول أو رفض من هو وليس حاوي أو حمزي يعني يدخل في في في في اللعبة السياسية وفي التدبير السياسي مستقبلا عندما تستقل إن شاء الله فلسطين إسبانيا وشكرا لكم شكرا جزيلا لك رحمة عبد الرحمن حدثنا من المغرب أمير أحمد من مصر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وعليكم بخير وأنت بخير حلف يا فع عبد غناط كلها أسماء جميلة كانت أنثنت مع الشعب العربي في الظل هذا الاحتران الاسرائيلي والمدد الاسرائيلي والمستوطنات واهما القضية الفلسطينية لنش حماس وفتح يا اختي القضية الفلسطينية لن تحل إلا بطائرة عربية حربية فقط عامل الطائرات الاسرائيلية لن تحل بذلك يعني يعني انا في رأيي الشخصي القضية الفلسطينية أكبر من حماس وفتح لعين غزة مفتت من اليهود ومن يعاون اليهود 30 يعاون اليهود هم في بصفة الغردية الآن يعني هم على غطاء لنسا اتفقان معه بعد إلا مراحي مرفتي في حركة التحرير أنا حركة التحرير الفلسطينية أصبحت إسماع حركة التدمير أنا حركة التحرير أنا صدعيين أين هم أنا, أنا, أنا لا حد لهم ولا قوة فكل عامة تدمير شكرا في وأنت بخير شكرا لك أمير, أمير. عبد أحمد عمار من إسبانيا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلام عليكم وعلى طيب الكريم. أقول لك يا أخي صالح لا تخدركم فتح كما خدرت العالم العربي والعالم الإسلامي. اثنين أقول لك يا صالح في تتبع الحواري حواركم لك غني بحوار فتح مع إسرائيل مضيعت الوقت ولا أكثر. اثنين ثلاثة لا يرجع خير من قتلت عرفات بقيادة فتح. عليكم ورحمة الله وعليكم مثلاً شكرا لك عمار أحد سنة من إسبانيا وأعود إلى ضيفنا دكتور صلاح البردوي للرد وتعليق على ما جاء في اتصالات المشاهدين تفضل دكتور صلاح يعني فيما يتعلق بمقترح الأخ الفرّة حول قضية أن تبادر حماس بقيادة المشروع الوطني وحدها وتجمع شتات الفصائل الفلسطينية عوضا عن التوحد ما فتح نحن نقول ان هذه الخطوة لا نرغب بها على الاطلاق وكل ما نريده بالفعل ان تكون حركة فتح هي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وان تعود الى الصف الفلسطيني وان تتخلى عن برنامج التنسيق الامني مع الاحتلال وان تتخلى عن هذا الانهماس في عملية تسوية فاشلة هذا كل ما نريده لا نريد استفافا فلسطينيا وحدنا قادرين بالفعل على ان نعمل على هذا الهدف ولكن نحن نريد أن تكون الوحدة الوطنية كاملة دون اصطفاء فدون تشتيت للجهد الوطني الفلسطيني الحديث عن أن الحوار مع فتح يعني هو عبارة عن دخول في حوار مع إسرائيل وأنه لا لزوم لذلك هذا أمر يعني فيه مبالغة نحن لن نيأس من الحوار ولن يمكن أن نرفض الحوار ولم نتراجع عن أهدافنا بإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني على برنامج المقاومة من أجل تحرير الأرض الفلسطينية والمقدسات هذا هدف وطني لدينا وسنظل نبحث عن كل السبل من أجل الحوار مع فتح ومع غير فتح للوصول إلى هذه النتيجة إذا لم يتحقق ذلك فالعيب فيهم وليس العيب فينا أما الهدف فهو هدف ذبيل ويحتاج بنا أن نتعب من أجله وبالفعل المفاوضات يعني بهذا الشكل مرهقة ومتعبة ومؤذية نفسيا ولكن الهدف الكبير يجعلها يعني أقل إرهاقا بالنسبة لنا بالتالي يعني الإخوة عليهم أن يصبروا وعليهم أن يتجملوا بالصبر في سبيل هذا الهدف الكبير الذي نسعى من أجله أحد المتصلين دكتور صلاح تحدث عن محاولة كل طرف أي حماس وفتح لإقصاء الآخر وهذا ما سيكون له أثر سلبي على التعدد الحزبي والديمقراطية في في فلسطين. لا هذا الكلام أنا يعني أعتقد إنه يعني ما تف ما قدمت قبل الآن يدل على أننا لا نريد أن نقصي أحدا ولا نريد أن نستفرد وليس من مصلحتنا على الإطلاق أن نستفرد إذا كان هناك يعني شعور بالتميز لدى قيادة فتح. إذا كان لديها رغبة في عدم إشراك الآخرين، إذا كانت لا يعني تقنع بأن هناك تيارات قوية برزت في الساحة مثل حركة حماس، فهذا شأن قيادي فتحاوي ربما مع الزمن يتغير لأن الواقع يثبت غير ذلك وأن حركة حماس حركة قوية ونالت في الانتخابات يعني حظا كبيرا جدا. بدون شراكة لا يمكن حركة فتح لا تستطيع حتى لو كل الدعم الدولي والاسرائيلي والعربي لها لن تستطيع ان تقدم شيئا للقضية الفلسطينية على العكس ستقدم مزيد من التنازلات والانهيار وسيحدث في داخلها تفكك اما حركة حماس تقتنع انها رغم ان يبدو الجادة المصموش في وجه الاحتلال. لكن أيضا هي بحاجة لأبناء حركة فتح وبحاجة لكل أبناء الفصائل الوطنية الفلسطينية. لكن دكتور صلاح على ذكرك لدعم حركة فتح. ليس هناك تخوف لديكم من أن هذا الخلاف المستمر منذ سنوات سيفقد حماس ربما الدعم الشعبي الذي تحظى به. وفتح الدعم الرسمي. حتى هذا ما سمعناه ربما من بعض المسؤولين. أمير قطر كان قد تحدث وقال أن الحل هذا الخلاف هذه القضية ليس بالأمر السهل تركيا تدخلت والأمر لم يكن سهلا بالنسبة لها والسعودية كذلك ألا تعتقد بأن هذا الخلاف المستمر سيفقد الطرفين الدعم الشعبي والرسمي كذلك ولذلك نحن نقول أنه يجب أن نتنبه إلى الضغوط الخارجية التي تمارس على حركة فتح من أجل إفشال هذا الحوار نحن اتفقنا في مكة وتم التوافق ولكن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وأفشلت الاتفاق الدول العربية مارست كل ما لديها قطر مارست يعني وساطة ومصر والسعودية واليمن وغيرها الجميع حريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية لكن قوة التدخل الأمريكي هي التي تفشل هذا الوفاق في كل مرة ماذا يعني أن تجبر حماس على الاعتراف بإسرائيل؟ وماذا يعني أن تسعى إسرائيل لتطوير الخطوة إلى الاعتراض بيهودية الدولة اليهودية وماذا يعني أن يكون تكون وظيفة الأمن الفلسطيني هي حماية أمن المحتل الذي يذبح أطفالنا كل هذه إعبارات إسرائيلية كلها محددات إسرائيلية يجب التخلص منها حتى نتفهم نحن أبناء قضية نحن تحت الاحتلال نحن بحاجة إلى تحرير أرضنا وحماية مواطنينا وحمايه مقدساتنا لماذا كل هدفنا من الحوار أن نعترف بإسرائيل وأن نحمي أمن إسرائيل إذا تخلصنا من هاتين الآفتين أعتقد أننا سنتفق مع فتح في لحظات طيب في حديثك عن في على ذكر حديثك الآفتين هل نحن الآن أمام جبهة جديدة تعرف بجند أنصار الله أم بالسلفيين مثل ما يعني تبعنا في الفترة الأخيرة كان قطاع غزة هتز على هذا الخبر كيف هو الوضع الآن وهل فعلا هذا الموضوع انتهى بالنسبة لكم وبالنسبة لهذا الموضوع يعني ليس كبيرا للحد الذي يعني يزعج ويثير ما يزعج فيه بالفعل أننا يعني نأسف ونحزن على بعض الشباب الذين غرروا والذين دخلوا إلى طريق تفك إلى طريق تفكير يعني فيها نوع من التكفير للشعب الفلسطيني. وللإنسان اللي تحت الحصار هذا شيء محزن نحن نطرحهم على أرواحهم هؤلاء الذين سقطوا حات في هالمحارقة وقتلوا من أبنائنا ومن رجال الأمن ودمروا وأحدثوا هذه الدرجة نحن نحزن عليهم ونترحم على أرواحهم باعتبار الجهل الذي كان هل يسيطر كانت عليهم. لديكم دكتور سلامة هل يساعد... كانت لديكم معلومات سابقة عن هذا التنظيم أم أم ماذا يعني أم أنتم كحركة حماس باعتباركم مسيطرين على قطعة غزة و يعني لكم السلطة هناك؟ يعني هم لم لم يكونوا تنظيما هم كانوا مجموعات صغيرة، ومنهم يعني من يعني طلب أن يكون موجودا على الساحة ليكون في صف المقاومة، وباعتبار أن حماس تنتهج سياسة إعطاء المقاومة أولوية، تركت له المجال للتدرب وحمل السلاح. والحفاظ في إطار السياسات العامة التي يعني تشد البلد دون تدخل في الشأن الداخلي فجأة ظهر عليهم علامات التكفير للمجتمع واستخدموا هذا السلاح لتفجير بعض الأماكن والاستهداف المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره يعني إنسان فلسطيني يقع تحت الحصار. مغلوب على أمره. طيب ذكرت و... حماس كانت اتهمت على لسان بعض قياديها حماس اتهمت صراحة أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية في رام الله هل لديكم دلائل وما يثبت ذلك؟ يعني هناك بعض التصريحات التي صدرت من قادة السلطة في رام الله إما عن طريق الشماتة أو عن طريق التهديد قبل الحادثة. أن حماس ستغرق في يعني مشكلات داخلية وهناك يعني دلائل بسيطة على علاقة بعض الأفراد من هؤلاء الناس بقيادات من جهاز الأمن الوقائي تحديدا كل هذه الأمور في طور البحث الآن ولكن نحن لا نستطيع أن نتهم هؤلاء الناس في من هذه الناحية هؤلاء الناس جزء كبير منهم مغرر بهم يعني هذه الاتهامات التي وجهت إلى أجزة الأمن الفلسطينية في رام الله هي مجرد استنتاجات وليست لديكم براهين أو ما يثبت ذلك فعليا هناك استنتاجات وهناك معلومات ومن المبكر الحديث عن هذه المعلومات أو الكشف عنها وسيتطبح كل شيء في وقته طيب وجهتم دعوة لفلول هذه العناصر إلى السوبا هل لديكم معلومات عن العدد المتبقي منهم أم كيف ينشطون أم هل لديهم خطط مستقبلية؟ لا هم أولا لم يكونوا مجموعة واحدة كانوا مجموعات متفرقة وحالات متفرقة ولكن في لحظة في اللحظات الأخيرة في الأيام الأخيرة تم يعني تجميعهم من خلال أحد القيادات وتم مبايعتهم لأميرهم الدكتور عبد اللطيف موسى وأصدر فتواه من جامع ابن تيمة وأعلن عن إمارته الإسلامية وهدد وانتهت الحالة في وقتها تم اعتقال حوالي تسعين فرد منهم تجري التحقيق معهم وتم مقتل عدد وهناك أيضا بضع عشرات موجودين على الساحة لكن الحالة ليست بدرجة كبيرة ليست بالمئات إنما هم بالعشرات وقد تم اعتقال نسبة كبيرة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حمل حماس المسئولية هذا الفلتان والفوضى والاشتباكات. هل تعتقدون أنكم تتحملون ولو جزء من هذه المسئولية يعني هو الرئيس عباس وغيره من قيادات فتح إنما أرادوا أن يستثمروا هذه الحالة لتصوير أن, حركة أن قطاع غزة في حالة انفلات قطاع غزة ما زال في حالة استقرار أبني وهذه الحالة كانت يعني قد ظهرت للمقاومة ثم انقلب ضد الشعب تم إيقافها الآن يجري حتى يعني مراجعات مع هؤلاء الشباب المغرر بهم ونأمل أنه يصل إلى قناعات ويتم الإفراج عنهم ويعيشون حياتهم في المجتمع الفلسطيني بانسجام ونحن لا نمانع بعد ذلك في من يحمل السلاح ضد العدو الصهيوني لكن كل ما نرفضه هو حمل السلاح لتكثير الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة أو في غير ذهاب الاماكن الدكتور صلاح البردوي القيادي في حركات حماس أشكرك جزيل الشكر. إلى هنا مشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونذكركم أنه بإمكانك